119. ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم 110. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يغضون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم واوردهم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 اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ وَعَدُوا۟ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ مَا عَلَى ٱلصِّدِّيقِينَ لَهُمْ مغفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون